لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا اما او قرآن كارياني كالكوتاي وشكانة دلساب اكريت او كلماني كمعرض من معرب يعني متغير الاخر هر وشيك في معرض يعني كوتايكي كي أغوري. لحالتي رفع شوازك لحالتي نصب شوازك لحالتي جر شوازك وكجاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد أفزا لرفع محمدنا لنصب محمدنا فجر محمدنا وهروح كابو أفزاين جركاني إعراب جركاني بورانكاري لا كوتاي وشكانا تنهات شوار بريتيال للرفع ونصب وجر وجزم خطمان لبروي أم أغني مكتبة عجرومي يا ابن عجروم كوفية ويا نصب خفض باس أكان لجاتي جر نال جر لخفض مصطلحيك كوفية أجر إما تطبيقي إعراب بسر وشكاني زماني على بيابكين لابروي كلمات بيت السير الشواء يان اسم يان فعل يعني حرف أنجل بين إعراب بناء قران نقران بين دابش كينا السر اسم وفعل حرف بناء أن لسر حرف هميشا مبنيه حروف هميشا مبنيه عن هر أنا من هر من إلى في رباء باء حرف جرى لاما وابقسما تائقسما مبنية يكشي وازيه وتورف كابو إعراب لسقي دارونادا لسر حروف لسر حروف رونادا إعراب لسقي داروادا لسر فعل لسر اسم لسر اسم فعل رونادا أبي أو تشار جوري إعراب كابديتيه لرفع لنصب لجر لجزم دابش يمكن لبرقوي اسم مجزوم نابه كابو اسم سياحاتي هي شو فيها اسم رفع نصب جر ولا بل أوي شي فعل مجرور نهابي فعل مجرور نهابي جر علامات اسماء فعل سحرته رفع نصب جزم أما ويا كافرمي وأقسامه أربع أقسام إعراب يا أنواع إعراب شوارة رفع ونصب وخفض وجزم أقربين رفع اسم كذي كذي أبا رفع ونصب وخفضة با. ولا جزم فيها اسم مجزومي نية اسم اسمه مجزوم نية وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها هيج فعليك مجرور نية في علامات اسم بس حروف تاني به لبروح حروف مبنية حروف مبنية همو إلا سريك شواز بناك لأو تواب هنديك أسماء إشمان هن مبنية لرواوات ينقن كوا همو إسم المعربة همو فعليك إشمعربة تنها بس حروف مبنية نا إسم إشمان هيا مبنية فعلي إشمان هيا مبنية بلام حروف همو مبنية فرقك أويا او إسماني كا هميشا مبنين وكو ضمائر أنا نحن انت أنتما أنتم هي هو هما هم غنا ضمائر أو مبنية أسماء موصولة الذي التي بس مثناكين به اللذان معرضة أسماء موصولة مششية مبنية مثناكين به أسماء استفهام كيف اين أين متى اسم من بلام مبنين اسم من بلام مبنين أسماء إشارة هذا هذه تنهم مثناكين بها هذاني هاتاني هاتينها جري هذانا جري هاذين جري هاتنا جري هاتين أينا اسمشون بلام مبنين أسماء أفعال وكصاح ذاري بخ أوانيكا اسماء افعال او انما مبني اسماء شرط ما ايانا من عندي الظروف يشمان هيا امسي حيث او انا مبني كوابو يا ما كانت معرب ما هي ومبني ووتشمان حروف همي مبنيه ما نيوانيها هم اسم معربة ما نيوانيها هم فعليك معربة مربه افعال اسماء اشان مبني اسماء كما باسكت وكوب ماء واسماء موصوله وثمان اسماء استفهام اسماء اشاره اسماء افعال واسماء اشارت وعندي ظروف بين السر افعال هاي افعال اصل لأفعال دا معربا يا مبني معربا يا مبني الراي الصحيح هو يا اصل لافعال ده مبني لفعل ماضي لفعل امر مبني ماضي هم فعل ماضي مبني هم فعل امرش مبني لين السر فعل مضارع فعل مضارع معربه فعل مضارع معربه بوشي بوين معربه لان بابلين لبري وين معربه بوين نعم لهم مضارع كلمه مضارع يعني شي شيء يعني مشابه مشابه مضارع لظرع وها قواني مانجاتا بني وحيوان أم تشلي لقل أو تشلي وقيق وياه بجوانا وتريشي بعربي ظرع بوش في الظرع للمشابة أما لو أشيء إيش فعل مضارع لاسم شيء ليش وده على اسم شيء في الإعراب شو إنك أصل لاسم شيء إعراب أصله فعل بناء بس لبروي فعله مضارع لا اسم أشيء ناو مضارع فعل مضارع بويناو مضارع لمشابهته الاسم في الاعراب لبر أويناو مضارع بلام هندك جاري هي فعل مضارع شيء مبني هقول نوني التوكيد لقال نوني النسوة التوكيد نوني توكيد لهر ش لهر ش هناق نوني نسوا تشوا نوني نسو نوني توكيد ثقيله وخفيفه تشوا سرف فعل مضارع فعل مضارع كان مبني حتى جازمي بقيت سري ناصب بقيت سري بقيت السالم نوني توكيد ثقيله وخفيفه لغم نوني لغم لغم نوني نسوى فعل مضارع اكتبه اكن مبني بلمها مو حروفيه همو حروف مبني دواري كم هو؟ انواع أنواع إعراب مانها؟ شن أقسام مانها؟ شوار رفع ونصب وخفض وجزم جزم تمان حروف مبنية حقي بإعراب وني باش اسم فعل منتهو اسم فعلي اسم جزم تانية وفعل جر تانية بلام لا كيف مشتركا لا رفع ونصب مشترك اسم رفع نصبي هيا وفعل رفع نصبي هيا رفع نصب هيا بما وحروف شمي مبنية هندي جاريش اسماء شيا مبنين طلع نوانا شين هرخوي مبنية ناكري, ناكري اسمي وامان هبه هندي جار مبني هندي جار جي بيت مربع او اسماني مبنين همي مبني. بقوتهم بماير أسماء الموصولة أسماء السفهام وإلى آخره. بلام افعال يعني فعل مضارع. نعم. معربة بلام عندك جارشية مبنية بس فعلي ماضيها مش مبنية. فعل أمرها مش مبنية. فعل مضارع معربة بلام أجر نوني توكيد ونوني نسوة. ذا توكيد بس دوبشور توكيد ثقيلة وخفيفة شد داركه بيشدك. اقر وانا شنطونس الفعلي مضارع او كات او فعلا مضارع ابيت فعليك مضارعي مبني ضلم او اني يرفع يقع علامي ببيه حرفعليك بونمونا ينهر اسميك اقر مرفوع بين برين وعلامة رفعه الضلمة واني بون بونمونا قام الزيدان يقاما المعلمان المعلمان فعلي انه فاعل مرفوع وعلامه رفعه شيء قام المعلمان حرزه مهره اصليه ضمنيه نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه اشيها بديلك نائب يغ هيا نجي ضمه اشكا كيه الف المثنثه كي. فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى ليدوب ما دركوا علامي رفع تنهاى زمنية وعلامي نصب تنهاى فتحانية وعلامي جر تنهاى كسرانية وعلامي جزم تنهاى سكونية شو هاد نوعي عراب ماني واتمان رفع ونصب وجر وجزم اما انهاري هيقلمانات شن علامي شانها ولو ولو علامي اصلي بو رفع شيا علامي نصب فتحيه على ميجر تسريع، على ميجزم سكونة. أما أنا اصلا والله هنديك كلمات هي لم أصل دلتشن علامات تريانها. بويا، اللهيا باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب يعني علامات أنواع الإعراب. يعني رفع النصب أنا علامات ينهى للرفع اربع علامات بول من اغرباسي الرفع كين رفع كان علامه هي الضمه والواو والالف والنون ضمت ابيته علامه رفع و واو ابيته علامه رفع والالف ابيته علامه رفع ونون ابيته علامه رفع فأما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع ضمنا ابيت على م رفع لا تشار شوينه لا تشار كلمه لا تشار جور كلمه لا تشار كلمه لها مدنيا لا تشار جور لا كلمات لا تشار جور لا كلمات على م رفع في الاسم المفرد في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء اقل اسم مفرد بيني البونو جاء محمد تماشى ضما على مرفع اقل بك هنا مثنى جاء محمداني ضمكننا بوب ألف. اقل بك هنا محمدون جاء محمدون على مرفع كبير بواو المهم لا مفرد لجمع تكسير جمع تكسير كامي هر يج مفرد بيه بيكي جمع بناء مفردك يج بشكت او بيت تكسير مكسر تكسير بونمنا ابو اباء عالم علماء بس اگر مسلم فأشقدي كيفو دانا والاي مسلمون بناء مفردكة يا مسلم فأشقدي كيفو دانا بيته مسلمون آية بناء مفردكة سلامتة يانا ها سلامتة هر جمعيك بناء مفردكي سلامت بو لكاتي جمع دابي علي جمع سالم جا أقر مذكر بو مسلم بو علي جمع مذکر سالم بي أقر مسلمة بو مسلمة الله يجمع مؤنث سالم مسلمات سيكون <مسلمات> مسلمة زائد ألف وتائي وكيف يقول لك هذا يجمع بكار دي هذا يجمع بكار دي هذا يجمع بكار مسلمات بوايا بوايا برام لبريد تا تأنيثة وتائي كتريش ألف وتاء تأنيث دو على ما يتأنيثي كي كان حزفك يانوى يعني هالأو ألف أو تآخوي هالتآخياتو تأيرا بوية بالام مفردك وقويمه مسلم ميم سين لام ميم وقويمه بالام لبرو ألف وتاي بيوي اللي جمع مؤنث اللي جمع يعني مفردني اللي مؤنث يعني مذكرني اللي سالم يعني بناي مفردكي تيقنج بالام جمع تكسير جمع تكسير بوه نمونا زينب بيك زيانب زيانب. بين أي مفرداتك تيجي تشوي عنها؟ تناورا سيكيو توت كاتو تنيوان كلمة جوا؟ كتوت النيوان بقى ك كأصل لكلمة. بلى ما قبله زينبات زينبات و كويت. بين أي مفرداتك هاتوها؟ بلى او جمعي. مؤنث سالم اقل سالم ببناء مفردك بيت جمع مؤنث سالم واقل جمع مذكر سالم بجمع تكسير بناء مفردك سالمني والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء فعل مضارع كهج با كوتايكي والنلشه يعني افعال خمسه نبيت أفعال خمسه نبيت چونكي مباسي فعل مضارعك فعل ماضي اصلا معربنيه فعل أمر اصلا معربنيه تنها فعل مضارع من بدا الثؤمن فعل مضارع يعيش يا شد بكو تايكي والكيد يعني اشته كله النبي لكن نبي اكو يفعلا. زي كيفعل فاء عين لاماتها طالم طاجري ان يفعلون يفعلون ازغري واو ن تفعلين يا ون اويا فعلي كمضارع باشقري لقلبو باشقري ألفو نون واو نون ياو يا نون باشقري لقلبو حق ما نية آخره إلا بيا صحيح والآخر وكشى نية أوهار فعلي كمضارعي بيوتلي لم يتصل بآخر الشيء بولمنا يرضى ألفا إلا مشكلين معتلو الآخرة كشى ما نية بلان إسا قبل يرضيان أو كات الف ن ن ي على معرف اكيد شيء ثبوت النون على معرف فعلي أفعال خمسة خمسه بثبوت النون لا شيء ولا شيء كوابو ضم درج كما هو امر كلمه امر كلمات اسم مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم فعله مضارع كفاشغري الف ونون و و نون يا ونون اما علامه رفع كبتتي ظمه واما الواو بين سلوا فتكون علامه للرفع في موضعين واو لدوش يندال كلمات لجنسي كلمات علامه رفع في جمع المذكر السالم هل جاء محمدونك بهذا جاء محمدون بك محمدون علامه رفعك الواو لما درس كنا على الواو والنون أو هلايا الواو والنون هلايا شو نك على نون على رفع عنيا بس تنهى واو على ما رفع هي أو ننكي يا عيوض عن التنوين في الاسم المفرد أو لبري تنوينك يا جاء محمد تنوينك يا نونك يا فوايا كاتيا أي كيت الجماع أو تنويناء بوي علامتي اسميات هربمينة اسم محمدون تنويني بيويا علامتي اسمياتي وقوتي بيويا لازم محمدونيش علامة يظمك بك الرفع بك واو عفوا بك واو نونكيش دابني بوي بزاني أم كلمه لإسميات دابا قوة كابوت نوني محمدون علامة رفعنية عوض عن التنوين في الاسم المفرد لباتي چيدان راوى تنوينك أما جمعي مذكري سالم، وفي الأسماء الخمس، أسماء الخمس، حود آه... بينج اسم من هيا، بينج اسم من هيا، هل اسم مفرد؟ همزة، هل اسم مفرد؟ بالعام جواز لاسم مفرد يكمل كعلامة يضميه أبوك أخوك حموك فوك ذو مالن أبوك أب زائدنا أبوك اگر كتة أبوان بيت مثنى أقول كتة آباء أبيته جمع تكسير نه الشرط ينواية أسماء خمسة بمفرد مفرد اسم مفرد بلا مقو اسم مفردين بين جن تايبيتي خوان يا كان أويا علامات الرفع بحركات نية بحروفه بلا إضافة أكلم بلاي يدوي خوان أبوك اخوك حموك فوك يعني فم ذو مال دو أيدينا سري إن شاء الله بأس يعني كين. وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف فأبو ستشن أما تشنوش شش شوري بظمية دوشي ب واوة وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة ألف ش أبيات رفع لشودا لم مثنى ده شوي مثنى يعني اسم أجر مثنى بنك فعل أجر ألف تثنية به ورنا يفعلاني نبي بلي يفعلاني فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الألف لأنهم مثنى لفعله سوى ناوت له با ألف تثنيشي بيه ويا بس أو ألفا ضميره ضمير تثنيه علامة نية أي فعلاني شوان إعرابك له فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أفعال خمسة لنون شكه علامة رفع ثبوت النون أي علامة نصبي وجزمي تياه حذف النون بوي عليه في تثمية الاسماء خاصه بس لاسمى لا اسم مثنىيه على رفع رفعشى ألفة بس لا كمثنى ابد على مي رفع ألفة واما النون نونش على رفع اسمك يا موت اربع علامات ضمه واو ألف نون يا سيدى نون نون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع، فعل مضارعك باس بس ماضيني وامري شنين تنهى مضارعك ماوى كأقرش تبيو بلك إذا اتصل به ضمير تثنيه يفعلاني تفعلان أو ضمير جمع يفعلون تفعلون هارشي يقلسل أو وزنبه هارشي كلمة هارشي فعليك مضارع هارشي وزني أوبي يعني باش قري وما فعلك ثلاثي به سيستخرجون ولا سر وزني يفعلوني حرف فعلك مبارع فاشغل يواونون الف ونون يا ياؤوني بيوغو افعال خمسين حرف فعلك مبارع بيت فسر هز وزنك لاوزاني فعل بيت اذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثه المخاطبة ضمير المؤنث تفعلينه ولكن افضل ان تذهبين، تكتبين، افضل ومخاطبة. يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك كان ان يكون هناك افضل ان يكون هناك ولكن يقولون ان هذا المكان هو ان يكون همو هو ان يكون العرب هو ان يكون العرب هو ان يكون العرب هو ان يكون العرب هو ان يكون العرب هو ان يكون العرب هو ان يان العرب يان ان يكون العرب هو ان يكون العرب هو ان فعلي شيء مضارع. تينسر اسم اسم أجد دقاتي بدين. يا مفردة يا مثنية يا جمعة. باش ما مفرد من خوان مثناش من خوان تينسر جمع. جمعي شيء يا جمعي مذكر سالماء أوهاتي فالي يا مؤنث سالماء أوهاتي فالي يا جمعي تكسيرة مشش. شش يا بنش بنش أو مفرد أو مثنى أو جمعي مذكري سالم جمعي مؤنثي سالم جمع تكسير أو 5 بينج بين جيبه اسم شاشا هر اسم مفرد بس 5 اسمين يان الشاش سته الستة أو الخمسة كلا بشي اسم مفرد بلام لهندي جوازيان هي لقال كابو أم الشاش دان مانينا كعراب الاسماء قلت مان هاش تكلممان هيا دوان امينته بو فعلي مضارع يكي كان بو فعلي مضارعي لم يتصل به شيء يكي كانش اتصل او فعل مضارعي اتصلا به ضمير التثنية وضمير الجمع وياء المخاطبة هاش تكلمه همو اعراب لسل امرو هذا اقر هاش تكلمك ها يكي نمونيك لسل زاني دائما أوجه الكلمة لم يش كي خود دابنة إعراب لسأ وأنا طبيخ كا هرشي كلماتي ترهايا لدنياي عربيها لويا بويت ضبطي كي قسأ أجر أمهاش ثمن جيب جاكر شوار علامت من الرفع بو خالتي تقسيم من كد كلوتنا سرهاش كلمة أو أبوت من ضمة لشوارها للرفع في أربعة مواضع أو الشوار، وأما الواو فتكون علامة الرفع في الموضعين أو الشش، وأما الألف فتكون علامة الرفع في تثنيات الأسماء خاصة أو حوت، أما النون تكون علامة الرفع في الفعل المضارع أو هشت. هل الهشت، وللنصب خمس علامات، النص بيش فينج علاميه هاي، أما الأولا وكطلبه إخواني على أم شوار شون دبر كم، مو فينج شون دبر كم، بيت هو في اللي نفس الشيطانة. حيش خمق ومخه. كلمة كان بناسا هشت كلمة كان. أزاني. كلمة كان بناسا أزاني. بوهنمون. جاء محمدون. علامة رفع قيتي يا. إيه علامة نصب قيتي يا قبلي رأيتو. عليتي. تاوه. الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد محمد. أقبلي جاء محمدون على مرتفع كيشيا واو اي قبل رأيت محمدين لمثنى على منصب كيشيا يا يا على منصب قبل محمدينا لجمع مذكر سالم هل يا هشت كلمه يا ايش السر الثانيه هشت كلمه اهم اعرب لي هشت كلمه واداه حصل يا هشت كلمه قال لا ترتا يخك يك يكسعد خديشي به همو همو علامات اعراب ازاند همو علامات ازاند باب شسر تيبك قالت وللنصب خمس علامات الفتحه والالف والكسرة والياء وحذف النون امانه علامات علامات نصب فتحه علامين نصب في ثلاثه مواضع فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير زمان زان كلميك قال لي دلا هشتاكنا به هالكزة كلميكي هنا لا هشتاكنا به إلا ممنوع من الصرف أو نبات هديكي بيدي في الاسم المفرد وجمع التكسير ما عاشني هديلي شو بي في الاسم المفرد مع المفرد الحمد لله في المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء نصب نصب فتحه على من نصب الاس لا اسم مفرده نمونيشي هاروشا اسانكا جاء محمد بك رايت محمدا مفعول به منصوب علامه نصبه فتحة وجمع التكسير رايت العلماء العلماء جمع تكسيره مفعول به منصوب على نصبه الفتح والفعل المضارع فعليه مضارع اقل شيب خيط ناصب لن يذهب لن يذهب اذا دخل عليه ناصب يعني فعله مضارع ناصب بقي تسري بلان أو فعل مضارعان لو جور كالفنون كألف وو نون وونون ياء بدوا والنية سبوا من نبلي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا لن بقي تسري فعل مضارع خراوة بس يساء ولن تفعلوا فعل مضارع منصوب علامة ناصبي جيا حثف النون نا أو ما مبزني إذا دخل عليه الناصب ولم يتصل بآخر شيء فأش قريكي واؤنون ألفنون ياؤنون في نبي وكلا يذهب وأما الألف ألفش علامين نصب فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمس أو بيانش اسميك بس من كل الرفع وابون لنصبة رأيت أباك ألف رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك حماك فاك ذا مال أو بيناتش نامن رفع كان ينواب نصب كان ينألف يعني ألف ليو خلما على متى بو على ما رفع بو وألف في شمانية على متى نصب لأسماء خمسة ابيني ليريش أما هو السيشون بما بوبا شوار كاسماءي خمسين واما الكسره فتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم كسره ابيتها على نصب عشان علامه جر خويا اصلا شيء علامه جر كسرية طالما كسره هي علامه نصب ان الحسنات القرآن إن ان حفي نصب يعني من أحرف المشبهة بالفعل إن الحسنات خلق الله السماوات والأرض تماشى الأرض لبرئ مفردة على من نصبكيش يا الفتحة نصب فتحة خلق الله فعل فاعلة الأرض مفعول به السماوات إيش مفعول به هي السماوات لبرئ جمع مؤنث سالما على من نصبش يا كسره ولو ان الارضا هاتشن معطوفه لسلمنصوب ابواجي ومكسور به ولو ان مكسور نيه بو يبدو اسم اسمي مفرده على من نصبشه الفتحه وجمع المؤنث السالم على من الكسرة الكسره واما الكسره فتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء يائش مي نصب فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وثمان رأيت محمدا علامتيا مفعول به منصب علامة نصبه الفتح رأيت محمدين مفعول به منصب علامة نصبه الياء بو ثنة رأيت محمدين محمدين، اه، أفعل به منصوب وعلى نصبه الياء إلية، لأنه جمع مذكر سالم. كاتي عليه والجمع بن بنس جمع مذكر سالم، مو بس الجمع مذكري سالم. بوتي والجمع أيه جمع مذكر سالم، لأنه هو الأصل، جمع مذكري سالم، لجمع داء أصله، جمع مذكري سالم لجمع داء اصلا جمع مذكري سالم أصله بوتي والجمع يعني أذانين. الإفلامي في الإفلامك عهدية معروفة ما بس في جمع مذكر سالم وأما حذف النون حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون التي رفعها بثبات النون أفعال خمسة وثمان أقل يفعلاني تفعلاني يجناصبك صبيك هي جازمك لسرينك على فعل مضارع بول ماي المعلمان يدرساني الطالبان يكتباني يكتبان نلهم ها نلنه أداواتي نصب نية وأداواتي جزم يكتبان شون إعرابكِ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون تبرو فعل مضارع كف حاج جديد فلام <تصفيق> اگر الطالبان لن خسري لن لن يكتبان نون كحذف فان لم تفعلوا, ولن تفعلوا في مضارعة لن تفعلوا فعل هي لن خسري نعم افعال خمسه ار كامق لافعال خمسه بيت يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون, تفعلون تفعلين لن خسري نونك كنامنه بمش علاماتي چه توابه؟ علاماتي نصب توابه هم أنا لبير كان ورنا ولا حسابي شيء وش كان مواضع كاني مواضع كاني نصب فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث أوسي الشفا باش وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة مشوار، وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم، أما بينج، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، أماشن حوت، وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال، هاش شنو ام أم هش شو شي كلي راهيا؟ هج وازيك الله وهاش غو <تصفيق> الاعراب بالرفع و بالرفع تو و بنصب تو و بهتش تو و بسدش صوره تو بس الهشوشه اسم مفرد مثنى جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم تكسير الأسماء الخمسة الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء الأفعال الخمسة يكنمون لسر او انا لبر لو هش كلمة إعرابي بس ده بصور انه هم علامات لنا ومش تناسب يك روش بس فيري ارد يقرش زور يقرش يكسح وللخفض اي خفض جر علامات اشياء وللخفض ثلاث علامات جر اشتي علامه هي الكسره والياء والفتحه الكسره والياء والفتحه علامه جر ومن هي كسريه علامي جر ومن هي ياء وعلامة جر رواش ما نيفت حيا، فأما الكسرة سر كسرة، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. كسراء بيت علامي جر لا في الاسم المفرد. هل يلو بيبزانين؟ وللخفض ثلاثة علامات. خفض لفعل لاديت، ها نايل. لحشتقة تاني روش بين جروش يادوي. هل تعطيه هاشتا؟ هاشتا؟ هاشتا قوضي براشو شمينيه؟ مكان. سيلا بركدن مكان. نمانية؟ هاشتا نمانية؟ باشا، دوانيان ابو؟ دوانك خفض شنك لفعل دانية، كابو أبيش شش شمدوزينه شش شمدو يوم فأما فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. خفض على كسره على مي جر لا في الاسم المفرد المنصرف ها ما زياده في الاسم المفرد المنصرف اسمي شيء مفرد المنصرف كلمه زياده منصرف شيء يعني أقل غير منصرف بي جاري عليه المنصرف يعني اسم مفردك اصليكه بلا ام اشارتك بيته الله اسمي وما نيا منصرفني منصرف شيء يعني الذي يقبل التنوين الاسم المفرد الذي يقبل التنوين أو اسم منصرف سبون أمنا جاء محمد تنوين أو منصرف يعني يقبل الصرف بلما قبلي جاءت عائشه نالي جاءت عائشه تن. تنوين ورناق هندي وشا هند وين ان شاء الله عندي وشا تنوين ورناق اسم ماشي معرب تنوين ورناق عندك لا وزن لو باقي اسم كان يصير لا بل عندك سبب ثاني هم تنوين ورناق اسمي ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين يعني هم هذه المساعده هم لحالتي بها دا كسر بها بها عن عائشة أم المؤمنين بها بها بها بها عن عائشة بها عن بها وعن بها بها بها بها بها عن أحمد ابن بها بها عن بها بها بها هنديك وشاهد دعائ أن خواني، أوانا جرور ناجر. نت ناتي بولي إبراهيمون، أحمدون، أصل أوايا كثنين ورناجر نوانا. لبروي لوسر وزني فعل أحمد لسر وزني أفعال. لبروي تاعي تأنيثي كلام أجر اسمك لو اسم أبوك كتنين ورجرى وعلامي جر كسرية وقمررت بمحمد جاء محمد رأيت محمد مرت بمحمد وجمع التكسير المنصرف جمع تكسير ش تكسيدكش كتنين ورجرى تكسيد جمعي مؤنطي سالمني هل شن ألي فتائج لأخيره هيا بلام قويشي لبروي بيت لأصلاها بتاعك أهل أخيره أبياتهم ألي فيك شكان دويت لنا وراستيتي أبياتهم بلام أقد تكسيري كين جمعيك تكسير كي بي جمعي بيني نواك كوا تنوين ورنقلي وكسر ورنقلي بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحا جمع تكسير وريناقره ها عدساء عدساء عن, عن, عن اسماء اي اسماء دبلش وريناقيت دبلوي ك ناوي مؤنثك يا لجمع تكسير. تكسير ناوي مؤنث لا نا. او ناوي كسيك مفرد هاتشن ان احتمال اصل كشي جمع اسم بيت اگر جمع اسم ببونه من قريمان وابه لا كلميك ترور نجيله ابو او كات تكسير كذا عالم هروايه وهي كتويلي بلام خو اسليره عن اسماء لبروي ناوي شي ناوي عالمي شي مؤنث وجمع التكسير المنصرف يعني جمع شي تكسير كشي بيت تنوين ورغله وجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالمش على ماي جركي كسرية مررت بمسلمات أما حرف جرة شو تسر مسلمات هيش كشيء كني، وأما الياء فتكون علامه للخفض في ثلاثة مواضع، واما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع يا إشمين في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجم لأسماء خمسة مررت بأبيك مررت بأبيك وثمان جاء أبوك وابو رايت رأيت أباك ألف بو. مررت بأبيك لحالة جرة أسماء خمسة على مجريان أبيتياء ولا تثنيش مررت, مررت بمحمدين بمهندسين بمعلمين ولا جمع مررت بمحمدينا بمهندسين بمعلمين وهروه تمشتش انا شش جر لساني انا كسر لساني انا ويا اجل لساني شاش داني خوش مان هشت مانيه هشت كلمانيه لامو دنيا يعراب شنا هشت كلمانيه او دوقي دو كوا او دوقي دو فعل كانا فعل مضارع الذي ل... لم يتصل بآخر شيء وافعال خمسة بغام يميك اشت مان ماهو اما الفتحة فتكون علامة الخفض لك يا ابنين فأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف قال إلى مفردا كان او جمع تكسير مفردا كان او جمع تكسير ان منم يناوى بوتاموتم عن عائشه او اسم مفرد وان منيش من هنا ووطن بمصابيح كجمع تكسيره ها أو جمعة تكسير لجمع تكسيرك بمصابيح دانا ولا مفردكش عن عائشه دانا بين سر جزم شو كأي مشار النوعي عربي ما نرفعه نصبوا جرمان ما وجزم وللجزم جزمي علامتان جزمي جدو علامة هيا يان سكون سكونة او, أو بيان جا خرابشوك او سكوني بيود باش او لبناء اجلا هيا ما كم او علامتي بناء. نا اگر كلمة معرب او اكوتسر كلمة معرب او اكوتسر او مجزوما لم يقل وكلم يقل هو فعل مضارع مجزوم لما كجزمي كذو باش علامات علامتان والجزم علامتان السكون والحذف حذف لا حرف كان الرودا بلام سكون علامة وكويت السري حركة بقول منا فإن لم تفعلوا تفعلوا كي حذو نون ين يضى باشا الفيه اجل لم بخيد سيريت شيء لم يض بفتحه حذف الا كتبه حذفه كوابو او دو ابي بسء سكونك بو فعلك كم صين بيت مضارع به بي لم يتصل باخره شيء ولم يكن معتلى الآخر أفعال خمسة نبي في الكابه بلام كوتاية كشي حرفي إلا نبي بون لم يقل لم يذهب لم يدرس لم يكتب لابد روينا أفعال خمسة يبهاش قريها نا كوتاية كشي كشي حرفي كوتايكي بلام أقر كوتايكي حرفي بو لم يضع ولم مينها لم ينها لم تنها بتنهاية تنهى يضع بوننا لم يدعو رجيم لم يدعو الضمة بوشيو أجر معتر الأخير ب ووكة حذف ب أجر أفعال خمسةش ب نونك حذف ب وقول لم تفعلوا يدرسونا لم قرسري لم يدرسوا يكتبونا لم يكتبوا نونك حذف ب فأما السكون سكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الصحيح الآخر فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر ملام هاد في, في الفعل المضارع الصحيح الآخر ولم يتصل به ضمير التثنية أبي أفعل خمسة جنب واما الحذف حذف الثالر وذا دا، فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع المعتل, المعتل الآخر معتل ولم يتصل به ضمير التثنية فواو الجماعه ونون ونون وياء وياء اما اجر معتل الاخر بيت, بيت او انش في ون الكا بيت او ابيتها حذف حرف العله ولم يتصل به ضمير التثنيه بواو الجماعه وياء المخاطبه ضمير التثنيه وياء وواو الجماعه وياء المخاطبه وفي الافعال الخمسة التي رفعها بثبات النون هي التي رفعها بثبات النونو هي التي رفعها بثبات النونو هي التي أبيت بثبات النونو هي التي رفعها بثبات النونو هي التي رفعها بثبات النونو هي التي رفعها بثبات النون بما التي رفعها بثبات إعراب وأنواع إعراب تأريبا شا موفق وبارك الله فيكم وصلى الله على محمد.